وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون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 وَإِنَّ إِلَىٰ سَلَامِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فكذبوه فإنهم لا إِلَّا إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إن كذارك نجزي المحسنين إِن هُوَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْقَابِرِينَ ثُمَّ مَرَّنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ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 فنبذناه بالعراء وهو سقيم